أبا الأنبياء عليك الصلاة عليك السلام أبا الأنبياء وقفت أصلي أماك المقام وفي مقلتي السنة والسنة أبا الأنبياء عليك الصلاة عليك السلام أبا الأنبياء وقفت أصلي أمام المقام وفي مغلتي السنى وسناء يجب الأنبياء عليك الصلاة عليك السلام يجب الأنبياء وقفت أصلي أمام المقام وفي مغلتي السنى وسنى وللبيت من او جلال ونشوه وجد ووجد انتشاء يلازمني راكعا ساجدا ويكحل عيني منه البهاء اليات عليك الصلاه وعليك السلام ادل انبيا خلقت الآي في ثوبه تمد النجوم العلا بالضياء وللناس من حوله زحمة توثق بين ذويها الإخاء أبى الأنبياء عليك الصلاة عليك السلام أبى الأنبياء أبى الأنبياء في مقلتي السنة والسنة مباركة القصد تسعى إله رضى الله مفعمة بالرجاء وكانت تراودني ذكريات تلامع فيها وجوه وضاء <تصفيق> وقفت بصلي أمام المقام وفي مغلتي السنى والسنى على أنني في هيام السجود يحلق بي في عنان السماء فكنت أطوف وكانت تطوف وكانت تجلي وكانت دعاء امي وفي مقلتي السنا والسنا وانسيته نفسي وغاب زماني وغاب مكاني وغاب الثوى تجنح قلبي واصعد يسمو فردت الفضاء وجزت الفضاء اصلي امام المقام يا لي السنا والسنا وبالتو وكل كياني وامض كاني يا روح سخي العطاء وما لا علي اخ يا مكاني يقول اطلت البكاء أجلت برأسي وسألت نفسي أهذا أنا يا غباء الذكاء أراني كأني من النور خلق جديد ولست بطين وماء وفي مقلتي السنى والسنى وقمت على قدمي نسمتين صفية يهيم مع الأصفية وعاوت ذاتي رويدا رويدا وعاد أنا يا حبيس الإناء قفت صلي أمام المقاب وفي مغلتي السنى والسنى سكون الدجا وعرام الشجا ونار العناي وبرد الصفا وراجعت ما كان من غابري ومن حاضري فاعتراني حياة tu usalli amam